ولا نترك صدور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدع برئة، فإن, فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج قصر الصلاة والاختيار بين الصيام والإفطار في الأشهر، وإقصار الصلاة في الأشهر والاختيار فيه بين الصيام والإفطار، والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأشهر إن شاء صام وإن شاء افطر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من عقيده اهل السنه انهم يرون الجهاد والحج مع الامراء أبرارا كانوا او فجارا الأبرار الأفكية الصالحون الصادقون إذا تولوا أصلح الله تعالى بهم ولكن قد يكون الأبرار لنرى قد يكونون عصاة ومعاندين ومتلبسين بذنوب كبيرة أو صغيرة قد يكون ذلك الأمير يشرب الخمور أو يآخر الصلاة عن وقتها يآخر بعضهم العصر الى ان تكون الشمس صبراء أو قريبة من الغروب، ابي عذر أو من أراحة أو, أو نحو ذلك وكذلك أيضا يسهرون على غناء ولهو وما أشبه ذلك وهكذا أيضا قد يشربون الخمر يتساهلون بشربها وكذلك ايضا قد يكون منهم تقريب اهل المعاصي واحتكار اهل الطاعات والازدراء باب الخير وباهله فيكونون فجارا ولكن مع ذلك فقد تقدم أنه لا يجوز الخروج عليهم وذلك لأن الخروج فيه مفاسد مفسدة كبيرة حيث أنه فيه إراقة الدماء وفيه تفرق الكلمة ونحو ذلك هذا فيه نفسه فلا يجوز الخروج عليهم فتصح الصلاه خلفهم ويصح ان يصلي الناس والجماعه خلفهم جماعه او جمعه او عيدا او نحو ذلك ويصح أيضا جهاد خلفهم وذلك لما أن فيه مصلحه ويصح الهجاء معهم لأن فيه مصلحه هكذا وحتى لو كانوا أيضا ملتدئة من استهرب بالبدعة الخليفه العباسي الذي هو المامون واسمه عبد الله وابوه هارون الرشيد اذكر ان الرشيد لما تولى الخلافه ولد له مولود وهو هذا الخليفه المامون فسماه عبد الله ثم إن الخليفة المأمون قرب اهل الكلام ووثق بهم من المعتزله والجهمية ونحوهم وقال بقولهم وكاد ايضا أن يقرب الرافضه وكاد أن يعدل الخلافة عن بني عباس ويجعلها في بني عبد المفية بني أبي طالب أو في أولاد علي كذا إلى أولئك من أهو أكاربه لا يمكن أن تأخذ خلافته منا فإننا ان نحن نحق بها وانخدع ايضا بكثير من الرافضه واراد ان يحل نكاح المتعه وعزم على الاعلان اعلنوا أبي إباحة نكاح المتعه وزين له الرافضه الذين حوله ان عمر رضي الله عنه هو الذي حرمها فتنقص عمر وقال ايحرمها الذي هذه صفته هذه خلته عزم على ذلك جاءه علماء أهل السنه وبينوا له ان هذا حرام وان نكاح المتعه الزنا ولو سماه الرافضه ما سموها وبينوا له فتراجع عن ذلك وعدل ذلك على انه قد دخل معه المتكلمون دخلت معه شبهات الرافضه وشبهات المعتزله ومع ذلك كانوا يصلون خلفه الجمعه والعيد وكانوا ايضا يقبلون ولايته يولي هذا فيقبلون ولايته ولم يستبيحوا ان يقاتلوه ولا, ولا ان يخلعوه من الولايه بل بكوا معه في ولايته واستمروا معه لكن لما كانت ابتدع هذه البدعه كرهوه ولايته ومملكته عامه وقد ملك العراق والحجاز ومصر والشام والبلاد الافريقيه الى المغرب وملك ايضا الهند والسند ونحو ذلك الا أنه خرج عن ملكه دوله ما وهي الاندلس ملكها أحد بني وميه هكذا فلما كان قد ملك هذه وكان ايضا مشهورا بالحلم ومشهورا بالوقار وله هيبه وله مكانه حتى انه مره ما شاء مع أحد المشائر فقال ذلك الشيخ الذي معه أنا أعطيك هر الشمس فقال إذن أنا أعطيك فانتنع وقال الوزير احول بينك وبين الشمس وأضلل عليك ولما انتهوا رجعوا، قال الخليفة أنا أنصفك كما انك وقيتني في الذهب انا اقيته الايام يعني مما يدل على ان معه اداب ومعه اخلاق ولكن دخلت هذه البدعه ومع ذلك يصلون خلفه فيقولون لو أخرجنا عليه لحصلت مفاسد وسفك دماء وقتل تشريد وإذلال وإهانة وسجن وأسر أفل ذلك لم يخرجوا عليه أكذلك تولى بعده أخوه المعتصم وبقي على هذه الأكيدة وهو الذي أخبر عنده الإمام أحمد وهو الذي تولى تعليمه لما قرب أولئك المعتزلة وأمرهم بأن يجادلوه وأن يناظروه ويخاصموه وكلما ذكروا له شبهة ردها ولا يستطيعون أن يردوا الأذلة التي يستدل بها ولما عاجزوا عنه طلبوا من الخليفة أن يجلده فجلد جلدا كاد أن يموت فيه ومع ذلك ما خرجوا عنه لكنه كان اميا لا يستب ولا يحسب ولا يقرأ الكتب ولا يقرأ القرآن إلا أن يحفظ منه شيئا ولكن صدق هؤلاء المعتذرة ومع ذلك ما خرجوا عليه جاء أباده أيضا ابنه الذي هو الواثق وكان على عقيدته إلا أنه خفف الفتنى ف... ومع ذلك ما خرج أحد عليه وكانوا يصلون خلف الواثق فالمؤلف هنا يقول لا نترك حضور الجمعة معبر بر هذه الأمة أفاجرها ولا نترك صلاة الجمعة مع بر هذه الأمة أفاجرها ولكن ليس هذا على إطلاقه إنما هو خاص بوئة الأمور والي الأمر الذي هو أمير أو وزير أو ملك أو خليفة وله سلطة وله ولاية وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز تنكينه أن يكون خطيبا في جمعة أو ولا بل ولا أن يكون إماما إذا كان عليه ملاحبات سواء في العقيدة أو في الأعمال يحصل كثيرا ان بعض, بعض الآئمة يصل منهم معاصي يكثر السؤال عنهم إمامنا الذي يصلي بنا حليق نقول لا تصلوا خلفه ارفعوه انصحوه أو تشتكونه على الوزارة إمامنا يسبل يسبل ثيابه أتصل إلى الأرض هنا يقول إنصفوه وإمنعوه أن يصلي بكم ارفعوا بأمله لأن هذا معصيه أو يقولون مثلا إمامنا يتأخر فلا يأتي إلا في آخر الوقت أو يكسر الغيبة ويترك المسجد نقول لا تصل خلفه إلا إذا صلى ثلاثة في وقتها ونحو ذالت إذا إمامنا يسمع الأغاني ويكف عليها ويكف على الأفلام ونهوها الأفلام الخليعة نقول ارفع بأمره ولا تسلخ الفوهو على هذه لأنه يعتبر هاشقا كذلك أيضا إذا قالوا كما في بعض الدول الأخرى يقولون إن إمامنا يتوشل بالصالحين ويدعو الأموات ويعتقد أن الأموات ينفعون ويشفعون يدعوهم نقول هذا شرك لا تصل خلفه اطلب غيره او انصحه لعله ان يتوب هكذا اذا قالوا انه صوفي يغلب قولي على الانبياء ويفضل الانبياء على الرسل او كذلك قالوا انه على عقيده سيئه انه يقول ان القران مخلوق انه ينكر صفات الله تعالى ينكر الاستواء او المجيء ونحو ذلك ويصرح بذلك انصحوه وعلموه واذا اصر فاطلبوا غيره او احرصوا على انكم تبدلونه بغيره او تفصلونه نحو ذلك اذا كان لكم قدره اذا لكم يكن لكم قدره فانتقلوا الى مكان اخر الى مسجد اخر فهذا يقول لا نترك حضور الجمعه وصلاتها مع بر هذه الامه وفاجرها لازم ما كان من بدعه بريئا يعني ولو كان عليه شيء من البدعه فإن ابتدع ضلالا فلا صلاه خلفه اذا كانت بدعته مكفره فلا صلاه خلفه ولكن اذا كان له ولايه السلطه والملكيه فلا يقدرنا الى ان يخلعوه ولا يقدرنا الى يخرج يخرجوا عنه ويقاتلوا عليه لكن يصبرون على ضلاله وعلى بدعته ونهو ذلك هذا في الصلاة كذلك الجهاد مع كل امام عادل او جائر كذلك الهج كان الجهاد يجاهدون ولا بد أن يكون عليهم أمير يدبرهم ويوصيهم ويعلمهم ويسيرهم ويأمرهم هذا الأمير قد يكون عاصيا قد يكون مبتدعا أفل ذلك يجاهدون معه أه لأن الجهاد عمل بر فيذهب نمعه ويقاتل نمعه أه لأنه الجهاد في سبيل الله لمن كفر بالله أكذلك الحج قديما كان هناك في الطريق قطاع طريق الاراب يقفون في الطرق فاذا جاءهم الحجاج وهم متفرقون سلبوهم نفقتهم وربما اخذوا رواحلهم واخذوا امتعتهم فيحتاجون الى امير يكون معه قوه ويكون معه اسلحه يكون معهم من يقاتل حتى إذا ترض أولئك الكطار وأولئك العراب منعهم وقهرهم من وقاتلهم وأذلهم هكذا كان الحجاج من العراق والحجاج من إيران وخراسان والحجاج من الشام والحجاج من اليمن ومن مصر ومن البلاد الأفلكية ونحوها يحتاجون الى خفاره ويحتاجون الى أمارة احيانا اولئك الاعراب يكونون معهم قوه فيفرضون عليهم ضريبه لا تتجاوز الا اذا اعطيتم عن كل واحد كذا وكذا من المال فيصبرون ويتحملون ويدفعون لهم حتى يتمكنوا من ادعاء الحج فإن كان معهم أمير إذا قوة هزمهم وردهم وقاتلهم وهددهم القتل ولم يقدروا على أن يقابلوه فيحتاجون إلى أمير في الحج يكون معهم إذا قرات التاريخ تجد فيه قولهم وحج بالناس في هذه السنة فلان ربما يقولون إنه حج بالناس عشرين سنة أو ثلاثين سنة وهو عمير الحج ويمتحونه على ذلك ويثنون عليه حيث أنه يدبر الحجاج وحيث أنه يوفقهم ويذنون ينصرهم على من اخالفهم منحو ذلك يبداهم بكل شيء في حديث عن ابن عمر رضي الله عنه انه سئل قال السائل متى ارمي الجمار فقال اذا رمى اميرك فدل على انهم لا يبدأون شيء إلا إذا فعله الأمير فلا يذهبون من منا إلا إذا أعلن الأمير المسيح فيسيرون معه من منا إلى عرفه وإذا وقفوا بعرفها لا ينصرفون حتى ينصرف الأمير فيسيرون معه إذا باتوا بمزدلفه يبقون فيها إلى أن يعلن الأمير بعد الفجر المسير إذا كانوا في منها لا يرمون حتى يبدأ بالرمي أميرهم فهو الذي يقيم له المعالم معالم الحج فلذلك يحجون معه ولو لاحظوا عليه بعض الملاحظات ولو كان عليه بعض الأخطاء أو بعض المعاصي التي يتعو منها لأنه يستفاد منه هكذا أذكرها هنا أذكر بعد ذلك يقول كصر الصلاة في الاسفار والصيام والافطار في الاسفار هذه مساله مكيه ولكن جاءوا بها للرد على بعض المخالفين ونحوهم فقد يكون هناك أمن ينكر هذه الرخص أمن او من المشددين فبين وقال اقصر الصلاة في الأسفار بين الصيام والإفطار في الاسفار إن شاء أصام وإن شاء أفضل قصر الصلاة ولا بين الصيام والإفطار في الاسفار أبهى الله تعالى القصر ولكن كأيده بالخوف إذا ضربتم في سبيل إذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم يعني كأنه قال لا تقصروا إلا إذا كنت إن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ذهب له العلماء إلى أنه لا يغسر إلا إذا كان هناك خوف لظاهر الايه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القصر عاما في كل سفر جميع أسفاده إذا خرج من المدينة قصر الثلاث قصر الرباعية الظهر العصر العشاء إلى ركعتين ثم إن أحد التابعين يعلم عزب العمية قال لعمر أرأيت قول الله تعالى فليس عليكم جناحا تغسروا من الثلاثين كفتم قد أمنى الناس فكيف نغسر فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فهكذا أخبر بأنها صدقة وتسمى رخصة وقد تتأكد وتكون عزيمه هذا القصر وأما الجمع فإنه رخصة ولا يجمع إلا إذا كان هناك عذر أما الإفطار الإفطار في السفر فإنه جائز ان يفطر وجائز أن يصوم. ولهذا يكون الاختيار فيه بين الصيام والافطار في الاسفار يعني أن المسافر في رمضان مخير ان شاء صام وان شاء افطر هكذا الله تعالى اباح الافطار ولكن أدعى له للعسر قال تعالى فمن شاهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا على سفر فعده من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فاخبر بان السفر مظنة المشقة عادة ولما كان كذلك وبيها به الفطر هم يقضي أكان الصحابة يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول انس فمن الصائم ومن المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم أن يرون أن هذا جائز ان هذا جائز من أفطر فله رخصة ماذا كإلا أنه وردت الرخصة له ومن صام قال أنا أتحمل وأصبر والمشاكة علي فهل فله ذلك قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام والناس معه في سنة ثمان خرجوا من المدينة لغزوة الفتح وكان معه عشرة آلاف وكلهم يصومون صاموا ثمانية أيام إلى أن كربوا من مكة ولما كربوا من مكة قيل يا رسول الله إن الناس قد شك عليهم الصيام فعند ذلك أفطروا امرهم أن يفطروا وقال إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأمرهم وأفطروا فدل ذلك على أنه يجوز أن يصام في السفر وأن يفطر ويمكن أن يقال إذا كان السفر مريحا ليس به مشك ولا صعوبه فإن الفطر فيه أفضل فالصيام. الصيام فيه أفضل إذا كان مريحا حتى يقع الصيام في زمانه وحتى يتمنى أن يكلف بالقضاء فان القباء قد يشكوا عليه هكذا فإذا كان السفر فيه راحة كما في هذه الأزمنة فالإفطار جائز والصوم أفضل لأن الفطم حصل لمع المشقة إن قد شك عليهم الصيام أمرهم بالإفطار هكذا فمن أفضل فهو أفضل ومن أفضل فلا ينكر عليه في هذه الازمنه المشقة في أسيرة إذا ركبوا في السيارة فالغالب أنها مكيفة في الحافلات وفي الناقلات ينهوها ولا يحسون بحرارة ولا يحسون بتعب فالصوم في حقهم أولى وكذلك إذا ركبوا الطائرة ولكن الكثير يحتى يغتنمون ما يسمى اسم سفر وإن لم يطلق عليه أنه سفر ويفترون ولو على حرام اراكبنا مرة في طائرة في رمضان ولما أقلعت أفطر أنات على الدخان أتناول الدخان وأشعلوه مع أنه كان معلونا أو معلنا عدم التدخين ولما اطفئت إشارته فربط الحزام ابتدروا وولعوا سجائرهم هذا يعني ليس هناك مسافه ساعه وربع ونصف ساعة من الرياض الى جده ولكن هكذا يرتنمون كذلك ايضا اذا وجدت المشقه فإن الفطر أفضل وما تهمل وصام فله ذلك إذا قال أنا أستطيع اتحمل وأصوم ولو كان هناك مشقة أريد أعظم للأجر إعجاز له ذلك المساله كما ذكرنا مسألة فقهيه فنقول مع الراحة الصيام أفضل والفطر جائز ومع المشقة الإفطار أفضل والصيام جائز هذا هو التفصيل في هذا والله تعالى أنه أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول السائل غفر الله لكم عدم الخروج على الائمه الذين يفعلون المعاصي هل يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم إذا أمروا على الرعاية بمعصية فلا يطاعون في ذلك لكن إذا فعلوا ذلك وكان إلى وجه من فعلها معهم المثال ذلك إذا كانوا يأخرون الصلاة فماذا نفعل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يكون عليكم امرا يؤخرون الصلاه عن وقتها او يميتون الصلاه عن وقتها فقالوها ماذا نفعل قال صلوا الصلاه لوقتها وان أدركتموها معهم فصلوها تكن لكم نافله فجعلها نافله اذا اصليناها معهم ولم يامر أبي قتالهم وبرخوج عليهم ولم يبيع موافقتهم على تأخير الصلاة. السلام الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل غفر الله لكم إذا قلنا إن الاستواء ليس إلا على العرش فماذا نقول في قوله عز وجل ثم استوى إلى السماء؟ ثبت عند العرب في اللغة أن الاستواء بمعنى العلو. بمعنى العلو فالايه هنا ايضا فيها اهل مراد بالعلو استوى الى السماء يعني علا وارتفع وسوى السماوات يعني خلقهن ذكروا ان الاستواء له عده احتمالات تاره لا يكون معه حرف مثل قوله تعالى ولما بلغ اشده واستوى ما معنى استوى يعني تكامل خلفة ما تكامل نوة هذه ما قلت استوى على كذا إذا عدي بعلا فإن المراد به العلو يعني مثل قوله تعالى لتستوى على بخوره اي ترتبع عليها وقوله تعالى واستمت واستوت على الجودي يعني استقرت ورتبعت عليها كذلك على العرش يقول غفر الله لكم وبارك فيكم ما المقصود من قول شيخ الإسلام فشبه الرؤية بالرؤية و فشبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء يقول فعي فغير شيخ الإسلام قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر المراد رؤيتكم لله تعالى حقيقية كما أن رؤيتكم لهذا القمر حقيقية شبه الرؤية بالرؤية وليس معنا ذلك أنه رب تعالى مهل القمر شبه رؤيتكم لله برؤيتكم للكمر لا أن الله تعالى مشابه للكمر أحسن الله عليكم ومبارك فيكم يقول السائل غفر الله لكم سماحة الشيخ ما هي الأسباب المعينة على حفظ العلم؟ لا شك كان منها من الأسباب التفرغ تفريغ الكلب عن الهموم وعن الحوادث وعن حديث الناس وعن الانشغال بالأمور الدنيوية وعن المجالس الرديعة ونحو ذلك فإن الكلب إذا كان فارغا ثبتت فيه المعلومات وحفظها، كذلك ايضا من الأسباب حضور الكلب عند القراءه أن يقرأ العلم أو يقرأ القرآن وقلبه حاضر ليكون ذلك أقرب إلى حفظه كذلك من الأسباب فهم المعاني. إذا فهمها فإنه يحفظها ولو افهمها بالمعنى لو أحفظ افهمها بالمعنى أن يكون ذلك وسيلة موتائل الحفظ كذلك أيضا من الأسباب الوسائل التكرار والتعاخد أن يكرر الآيات أو يكرر الحديث أو يكرر المتون ولا يغفل عنها بل يتعاهدها يوم بعد يوم أشهر بعد شهر حتى ترفق في الباترة نعتذر عن بقية الأسر الارتباط سماحة الشيخ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين